إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا في المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قولهم قوم نوط وعاد وثمودة وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَقَوْمَ مُوسَىٰ كَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ ذَلِكُمُ الْتَّكْذِيبُ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وبئر معطلة وقصر نشيد أفلم يصروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعتلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أوصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أعوذ بالله شهر جنسو وقبل أن أعجب أن أعوى هذا صدني السجدات صورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وغلى وحوله إن الله يدافع إن الله إله يدافعه الدفاعات عن الذين آمنوا هو إلهي أيها الحق أيها الحق أيها الحق قال ذا كالدفاعات إن الله إلهي لا يحبه ما كل خوان مثخ يعنبه كله كفور قال لي ما فرص إلهي سبحانه وتعالى وهو آيات كان هذا آيات تنقذك آيات أنك بالحر قدتها يدني بقالك أنت كور ريسي آيات وآياتي كور ريسي عبدالله ونصار إلهي سبحانه وتعالى خريضك مسلمين فكي انت فكي عليا قالوا انت وروا عليك كفوا أيديكم واقيموا الصلاة واتو زكاة مكي إلهي سبحانه وتعالى وإسلام قدروا سيئي ووصل لك سيئي ومالا يوحقه روصان كارانو يسكو الدفاع كارانو إسكو حوائن كارانو يقوته وبران كارانو ولا يسير أيها ملكة إلهي فريق سبحانه وتعالى لقد قال الله سبحانه وتعالى ملكة الله سبحانه وتعالى قال له يقول إن الله يدافع إلهي ودفاعه عن الذين آمنوا تدخموا من إنتها إلهي بادفاعه هذا الدفاع إلهي جلن. وعرب إسلام كأيه مسلمين طب بعضين الله أو مجلل قاله مرور بوا كتر ابنين وأقتها يبرئهم، وقهو يبرئهم، ويكمل يبرئهم. سوى الله واقرأيان حاجة ما أدري وحلا لهم. إلهي سبحانه وتعالى دفاع عيسى ومركو إسلامكو. كت جراوية هي مسلمين. مركو جاوا من وحى إلهي سبحانه وتعالى أبا بينا يهو كيد كراو. يجاو وعيينا يو. وصدناه الله وحوله إن الله لا يقبل كل خوان. قالوا خائن بدوان وقلاه مخيان. سبحانه وتعالى. روح خيانة إذا روادوا الله تخونوا الله والرسول وتخونوا إمامه والله برضو من خيانة إلهي مصدر الروح خائن خائن وآث خيانة سُبب أنت يا كفارا قال لم بالهم الذين والله والله فسحي للذين القوى يقاتلون الدجال والله الروح الدجال لهم إياه إلهي وفصح كاره استعيريني بقالي سبحانه وتعالى انت انت كورك تبغى رسولك والله يمينه يلا لا دعو عني هاي ولا دخرين هاي أوديك تعالوا قضاء مركز إديجرا من هناك يسقي عين مركز السوسو إديجرا إلهي وليه ما فصح ما أنت مكان الجواب إلهي سبحانه تعالى مكان ملك سيد المدينين مادينو دول هؤلاء أيه مكة إدموا وعياد سودك ودين للذين وارا إدموا وارا فصحين يقاتلونه لا رضى على ما يو القوة يقاتلونه يعني قال بالمية هذا قال إن adiga la doonaystayno qorowalba wehedaha waato iyaga dadka deeyeen iyaga dintooda u deeyeen iyaga aan ee iyo caawadooda iyo khayr kooda iyo wagaad moogalow iyo Ilaahay subxanahu wa taala kitabkiisa ku dalkan wa dagaal aan wayaanu islaamkiyo kooda horaynay mar walba kuwa lala dagaalamay Alla idmay mudu qaatanu kuwa lala dagaalamay maxaa loo idmaydaan umriga wala kartaa haystoo yaa la jeedereen kuwa lala dagaalamay wayna laa ilaaha illallah an oo in dagaalaba oo ficil sabay iru kar أدرسها إلى يميه ورب سبحانه وتعالى أدخل الإسلام كاويي دين الدفاع النفط للدفاع عن مالك للدفاع عن ديني للدفاع عن شعري معي طاس قودعلي إلى الله سبحانه وتعالى ده هو الرواه يا كفادرك بدل لي يا جيرك بدل لي هلو اللي قالوا لله اسك لاي داجر لا مهرو شهادنا داجر كبدن ورسول الله عليه الصلاه والسلام كو وروا وي اي قيام الرجل في so ayuu suufka gaalada istaago iyo islaamka markay isoo noyeeyaa gaalada ayaa khayr loo min cilaa 60 sanad waxa uu istaagay dadal oo mar gaani وخرجوا اليهود البغي من ديارهم قري تغير حقا باب فصلوك يسوع صلى الله عليه صار قال مشي كو دشه قوبيال كان كو شين او وريو دagaan كو لاين iyo xoolahood iyo dadkoodi baa laga soo ceyriyey marka seban loo hilsaay dadka saa loo galay dalbi go halka gaad alladiin kuuba ala xaq iyo julo soo إلا أن يكونوا يدينون ربنا الله متصل دمهم إلا إذا نجا عاودنا النور إلا النور نعاودين ولدك الله الناس الله وحول الله إلا الدفاع يشهدون الناس رتكب الدفاع أي بعضهم بركه بالبعض بركه كره هذا عندك قيصر قيصر كي لود الدفاع إنه قرط إسقيني سيفه أو إسكبريس أو جرد الراتاها إلا وصفوا كركور جين أنكو أو سك مر والبن قرط منك سامسون بناي جري عبد الله من عباصر دلله عن واسلك كتاب كذا كذا كذا كذا كذا أيام البخاري وريه وريه أتى لابوره استجاراً أو الدعابة كان دارم كم بلي بربورينه يعصب كذا دعاب قالوا تعلو كجدرات ووكاس وشيشيش بالله إيران الساسار إيران ووكاس قالوا البسكيد اللي ما هو قالوا رجدين تندشو حقيرات ووكاس وشق وحقيرات وواحد مسك خريج مركس وما يروح خير كيريون ثم بس في الدوام تنزهات الجاد فصول كل حوشة يا صد حروب فأنار طبوه وامد جهات كلنطي وامد الشيخ هاي ومعالن هاي وقران كعب السناء وامد انت مساءد يا خيري انت السمينجة انهاي كو قلق لانت السيدان السحين باي وحب الصميون كان الفيدي جهات كو قلق لانت او قلق لاني هل قلقوا ده هو الجيسي اسلام كان دفاعي هالكاس الهي باي ويقول بان انت بايدي بحق لك رب بحيو مارضون بوا الجيسي بوا وكار وحس بدوني كان كان شائخ ومعلم وغلان كانت تقول كبيره يينه الله لو شائخ وقالي قال الله وغير نارت للجنور يوم الله صلى الله عليه وسلم قال الله ونحن سيدي إلهي الوصول وينه إلهي كعقبال ماي قال ليه الله عليه وسلم مركع آه قال الله سبحانه وتعالى وحيه اللذين أخرجون من ديان بغير حق إلا عني أفروه ربنا الله وحكا للغمان يستاهوه وحلوه يستاكرين ولولا دفعوا الله من ناسك بعضا حتى gaar qaymakiistii koob ka ay ku saliday ko islaam ah dun me sawayro waahaw xaribayo wa ka ay ku saliday markaas ay ku wala babeela yaa islaamka hayaa dun ay salayayoo si saxay tahay aan bay u dhaqmeen jeedka ay meel kale u adeegsadeen si kale yeelan wala soo yeeyo wa dalaw dan mark walowad allah hadaan in jeeniga ay difaaciis iyo ciinta ku ciilay bacdon dadka barqad baad barqad kale marto hadaan koox kale lagu wargayn lagu dhimad wala dhimin laa sawane socomaadaha waa weeyaa ciraaib ku meesha ku xiraystay wala roo bala dhimin laa haba islaamka labo galab markay dhalka dagaalka صلوات وخشندى يهود غير الدميل إن لا تعرف سخندى صلاة لا موب غير تعرف ومساجدوب على الدميل يترى فيها لا بوشري اسم الله ما راعيله هذا ضرب سلام عنهم انطي دل من الصبيان بيخشندى صلاة بعض بيننا واحد الصبيان الواحد لا سلامكم موب غيره مرك واحد تكو واحد تسلم يعني دل من الصبيان أيام أو مرك كوك رجال هذا سلامكم مركو فيلاه بديه أو تربت أنا دول ilaay kusoo daadiyo dul koori hatta looga qasay markay dambay dulay soo hay. inta ay ilaay maal siibay khamreyska cabeeray ku tunteeyay wax ay doon ka sameeyeen iyo ilaay oo soo markaa subaanaahu wa ta'aala ul kusoolato la soo cayay oo meesha kiina dembaal kale leh guddi mad sawanay ubiyaha oo salaad salaadada waxaanay waanin khaas oo وإيودا كان يصدق ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله قال عبد الله عبدي إله الجهات جل وسليم سلامه مساجد لو يدمني كعورا سبب بيننا كأخر زمان كما كدين كل هالأشياء يدمنها اللواد اللواد ودوان واتو فيها اسم الله كثير مساجد كما قال العمان لكن كل هالإله ما من لكن أدنى اللواد قالوا كأحزر الله خير إلى وعلي إن الدوين مساجد فيها مساعيد لها اسم الله مرجع إليها كثيرا من بضه ينصر ينصرون الله وإله ووري إلا من يسر الروح استوى هيري وراء إلهي بنت السدفاع والنيدة الساتع وسير في الساي هي إلهي بقوة إليه إنا الله القوي إلهي سبحانه وتعالى مات كاروه عدو لجروا قوم عزيز وقاليم آل الذين قوي وقوي هاي ويريني أما كناهم هدي عن الجن في الأرض يقول كده يعني إذا جاء مكناهم إله سلط سلطان الله سيو وأتول زكاة زكاة بغي وأمر بالمعروف للفرع وأنوع عن المنكر وإلا عطت الأمور وإلا يؤمن وقوة ملك إله يقول كيغمرحو جده وحي السنة السادة يسكنين زكاة يبصنعي معروف كذك فرعي ممكن كذك ربعي إله يباق أموره أبدا عرب طور سكالو علي سفانا والتعال وإي يكذبو كن اللهم فديك بينيًا فقد كذبت أي قوم مرى بآل إسماعيل وتعالى رسول بينه، بين هود، وتموت برسول قايد صالح وقوم إبراهيم باب بيني، بقوم كيشي وقوم اللود باب بيني رسول قايد لود، مدين كوي الله قوم و و و ال و كل صحابة الله وشعيب قوم كلاص درعي بيني، وكذب موسى لبيني، وحصرا إله سبحانه وتعالى ويبين، فاملايت وانسوي، أوكر تليل بينك كفار كوي جالوي، ثم أخذ من وان فكيف كان النكير مركي وحيا السنائيا عن انكريون ديري سابر النقطة سابر النقطة سابر النقطة افضل حينو الهي كل يقول الهي هو هلاك ونوحا نقول الموسى نقول ما يحضر وقي الهي بطا كوخرقيا فرعون مركي وهان جبال حصول كانوا عرص بالسنائي وربي سبحانه وتعالى وعد إيه يواصل عمد السنائي على عطاة ربو يهيجا واللهان جوي وكعين فكعين بلانا من قرية مقالب بلانا أهلك ay taay daan madan ilaah 10 koobroy oo kari qaryadaas xawiye waamid soo guntay kusoo dhacay urushyan arish ka dib guriyo dun dadamee key kor soo dumaa key waxa kusoo dhacay markaas ay soo la weeyeen ayaa xawiye waaka lagu xirteeyay de dadki xali على عرش عرشان تلو خالي أما ثقف كذا عشرة خصو ضعيف وقولي واسكسي الدنيا وبيرين عالبضنة مع الطلة كده لجتك عالعم راي من ها حورا كعب جل كعب جل معالي سوبي من مش من جهوب وقصر كوي البضنة مشي أول لجتك بيرين مع الطلة لجتك وقصر هو يلا لجتك مشي ولا ديريوب قول الداب وقرصن أول لجتك البضنة وعليه كعبان أفرام يصير هو بها ميسو السعين في العرض للك وفتكون لهم أيها تمركها قروب وقروب يعترون بها يحكم قرطان أو أذانا دو يسمعون بها يحكم مغران فإنها يلبي يحنت وحاوي لا تعمل أبصار وما ينبراو ما ينبهن بين كوان مارك كيان ولكن تعمل وحاين بباشا القروب وقروبتي التي في قروبتها سدي لي حاولك الكجرتها ku wasayn dabere ay ku way indhaha madaxa ku yaalay way qabaan booli ay xagee ka indabeen qalbiga niman bagesh kan bakawo ma ishe indii suuway khaasna goobta riyan wa qalbigu intani indaraayo shaaha dadka ee ku toptaqortay ku adduu waa weyn oo اذن وحس لله بريد كتاب خصه اخرى سواء ان ده في وحس خيدو لما كون دمن اي كون دك لا دي لا قلبه وقلبه ينبهلو ايمانك كمقين فانها علمت وحاوي هي شانك لا تعمل ابصار ما بالبيان الاثن نوتن على النظر ده فاستكدهيه ولن يخلف الله وعده الىنا بل انت فكمبحوا الله وغالوا بلا قادين عذابي وان يوم وعند ربك ربي اجتي ساري كالف سنه وكن سنه او كره او مات عدنا على سبحانه وتعالى وقول ويجايوا كبو وستصبروا وقرطن من اجل بالي سأوريكم آياتي وكنسومري إلهي زنفانه وتأكتس وإحباكم كدوا أمركا سأجيبوا فوبيشاني إنهم يرونه دعيتنا ونراه قيام قياما وإلهي كوهرون قالوا يقولي كونسا رؤذي إنكو ترستان وعدون كنا إلهي أكتس وحي كرنا نطاعي قدر كينه حال معلوم مركا سأوروكي فوبيشان الدولي حدو مال من كل بان لديه واحد مال سبعله لكن بسال لكسعله كنسان سوا ديله كوار كنسان ما هو ناعد ديله وسال سبعله ما سال وإن يوما ماله عند ربك ربي أكثى ساعة يكلف السنة تنبول اللي اجي هو ما تعودون قوات السلطان يدك واحد ينلبان كوكسهم اللي أكثوا على ماله كارو من قرية المجار أملايت الله أنكر تك والحرية ضار مع لا تك كلنا قلاوي كلنا قلاوي لمجادا قريها يدهر حانت يخمك صبان ثم أخذتها وانقبتها وانحاقاها ولي المسير حداي وصنع قد يا أيها الناس اصدروا إنما أنا أنا واللهكم يدين النبي مبين سادوا عليه النبي مبين وح كده جينا ووح عد في الذين آمنوا وإلهي الرسول كيس وعملوا صالحات عماش ولا خنسني لهم وحيلين مغفرة تندب جهنم وأجر كريم بين أجير وناكسنا الجنة والذين الصعو كوي الشقيقي والسعري في آياتنا آيات كان هنا يباب إيا معاجدين إياه وهم نعاجد جالين إياه دينة كوي الستاغي أو ضدك كوي الستاغي أو قدر إياه وخضعيني دينة إباب إياه وراعك أصحاب الجحيم والذين سعوا فالذين أمروا وعملوا صالحات وقوى إياه وحاصرين والذين سعوا إلا نقوى الله أعملون كوي دينة لدك الله وقوصوا عرا وكشقينا إياه اياد كانا بابين تو دو قيااد كان اي بابيان ذات دين كريتر كا كور كاناي وعو ديليان ييغ با ديدان ما هي جاداو ساي دين تاني ناهل نور كا ما من قبل كا مركا من رسول ولا نبينا ما نادري الا اذا تمنى ألقى الشيطان بكثوري في, في أمنيتي القراب يسا الله إلهي باب دابين يرتكثي لي ما يروف الشيطان الشيطان كولفا الثوري ثم يحكم الله إلهي ووصل إياه ودين آياته يسا وهو والله إلهي عليم الحكيم قصة بلمضو الشيطان أهد أي مفصلين تحطاء من كثير يوهو الساخدين وشيطان وحفظه اللي يقان من حيث هذه قصة أرسي قطلت السيارة ويقص إيه حديث تصريحة اليوم والمقاية انك صلى الله عليه وسلم واحد باكا قصنا صلى الله عليه وسلم و اخرنا هي سورة رسولك اخرنا هي سورة النجم و افراعيتم الله والعزة و منات التاريخ علكم و الذكروا مشاهدان و ارقوا بطوري تلك الغرانة يقول لها و انا شكاعتنا ترتج نفس الان بالنساء markaas ay aad iyo aad u qabshaaraystan oo isoo dhaweeyeen rasuulku waxa qareeray sujudii u gaaray inta badan waa mustafal hadithka ku soo aro suuradda sujudeedii oo dhamaadka suuradda inayna sujudba ku jirtee dambaan dadkii islaamiga galba waa nin oo xaal ka soo muuqatay ee ugu fakhay sheidan baan ku toorey waxa ay tahay asnaamteer markii uu rasuulku sheegay oo sheidan carab uu gariyay tilkal qalani qaba ku wasi wa ku wasare shafaacada bana waal fajeenayay wax taray markaas islaamkii dadkii وما أرسلنا ما ندر من قبل كفرته من رسول ولا إلا مركز رسولك سوق عرضوا مركز إليه وصب نبي رسولك ورأي مان إلا حد مر كفر رسول أمروه وحم يسأو سأوق السنة عرب وشيدان كقطون مركز يعيش فينه وتعلق ورسول وكفوا هذينه وصبرت سنة وقال لهم نبي كفر يرسل كفر يمان ندر إلا إذا تمنا مركو أخريو القرآن ك إلا كسر دمركو أخريو الخشيدان وباقيهم مية تقريص كتوري رسولك و أكسن أيه عرّكه و التوري غردي بحقيني فينصف الله إلهي لأمرك كثيري و ما يلقي الشيطان و شيدانك و ثم يحكم الله آيات إلهي آياتي سيهذا الكسير يصني السودجي أيه الله السودجي و الله علي من حكيم إلهي و البضاني و علم البضاني و علم البضاني و علم البضاني و المجد ثوري ليجعل بحوظه طب سبحانه و تعالى أقدري يوعد بقدرك يقول عينه و ليج على سوء ما يوقف شدانو ليج على الله وين هنسيء ما يوقف شدانو شدان كوف الثورين فت نحن سايقف الدنوران للي الذين كوي في قلوبهم قلبي وهذا مرض الجهاد وهذا المنافقين توي يوالقاسية في قلوبهم كوي قلبي وهذا القرار يرجع له سايقوع في الدنوران والدعوة والرسوب ومركوس يقولون إنه واحد كسر ضعيفين الشيء جالودان والشي فجودان tay daan markii daan si hanjabaad iyo wiil iyo kaabmaan wax ay tagaan markii ilaahay wixii daabbi meesha ugu dareerada cadawad bay gaare marka allaah wixii shaydan ku ruuxa arbti rasuulka ugu tooraya biyj alaah ilaahay inuu yero maayo ku shaydaan inuu ilaahay وقلبي جذنات يولقى فيها تقربوا في قلب قررالها وقال هذا وإن الظالمين قاردوا الله في الشقاق وهيكون سوى الخلاق ايه أداوت بعيد آذف في الدين تلقي إسلامك ايه رسولك أهو عليه سبحانه وتعالى وليعلم ولي عرما صابت وحاقي وشيظانك وحاقي وطول ولي عرما السيئ وقاله وليعلم سيئ وقالهان ولي الذين هو عطو العلم علم اللي انه قرآنكو الحق لي من ربك ربي حاجي شكي فيؤمنوا به قرآنكو ورمية فتخبطا وقو حسسوه له قرآنكو قروبه قل بوصوه وقو حسسوه ام عانسد واجعلات وقود دقو فتخبطا له قروبه ومركزه الى الكتاب كيسه اخر يوم اوليبه وحسسي اجايسا معيسا وقلني قلبي شسي حسري فيمنكي سرسيب بلني ووزي معاناني وشي سهمية وكسي دغيت و قبودي فتخبت له قرط فتخبت او حسشوي دكتو او عناه عناته له قران كقروبه قلبك وان الله له بالذين كويو غروين يا امروا الهي اتبعوا كتابه الكريم مستقيم توصوا و جنبوا اي ولا يجاد كذوري الذين كفروا غالويه في من القران حاجه حتى تأتيهم يوم الصعق الى قيامها ويقوم شكوا كذيلمه هي القران كشكيس هي حقنيس هي الهي انه سعود دجي الى قيامها ودعادو اوت أو او يا تيومو هذا بو يوم ماين ين ماين عبرت ما ان كان صاقيم ما باله وها لوغو بيو ما ان القيامه لوغو داي هي عاقيم دهو ما ان كدباي ما جرو ما ان كدبو سيدي وهي ما ما في قيام الله مالن كذا بيمجروه، هذا هو كذا خلاص، مالمه ويدمان، ما يوم ترى كذا صلاة بمين، علاه بيومين عقيم، علاه كاس، علاه بدر، آخر كعين كيل، وحيكوفها سنة وبرد، إلى بدر، إلى لله هو الدنيا كان هناك جلدات ملكه يكتوه بقرطوير يكتوه ملحشا حقيقة الاله يبقى مرور بإسكاله ملكه لكن الدنيا كان هناك حوان الشيء كان ناوي كان هو أقول يجيه كان هو أودا كيهوه أنا حكومه مجالا نهبل حكومه وكان دهنوه لكن ما لن ترغب حكومه ملك فهو عيستن ملك حتى عوالي وحكوه أصول التمره دي من ملكه ملكه الملك يومي مارن كقيامة الملك يقول الله يبغى الصنا يحكم بينه وقولا يبغىك كرفا قومي فلنا هامن وكو إلهيرو وعمرو سالحات أم عم عمشة ولا كسن سمي أدم كان في الجنة فنعين بالكسبين مارن والذين كفروا ضطقوا الله ولاعونه هو كفره وكذبوا يعني بأياتنا فورائك قواس الله محيرين عذابنا مبين دليله وسود دلنا يا رسولك أنا خس الحيو والحي والحل كين يا اليو إلهي ضطق عاسي iyo quraan jalleego sawir gareenanka haw raay saahi haw sawir ka hajisha wabeen laakiin hayl leen quraan jo ba qiyaamada la keenay wa ka faluu istaagay markii naarta la gariyalay wa la weeyay gooska aya boorto xidleh boorto xidhey oo yar ka toobur adwe loo iskiisa kiliya boorto xidleh saalada ku cushti ciyaano go'o la weeyay la garabso wax yar ma taaka saddex maalmood ba la socon guya بحوة وقال ما لكينا قبل قلق الله صلى الله عليه وسلم انتا سيليه وقرانج وصولك بيانا كاع والذين كفروا كوا والذين هاجلوا كوا هجلوا لديه سي الله اله ذرتي كو هو هجلوا ثم قتلوا الى الدري او ماتوا اسكوا عن تا اسكوا عن تا لا يرضق النمو الله اله بان يزاقه حزقا حسنا وقال ان اله بان يدعوك انه اله الدين كان لديه يبقى أن تفاجأت وعجيك كيف لم يتوقع ثم قتلوا كيف تشيرون وقال كيف تشيرون وقال كيف تشيرون ثم قتلوا لديه أو ماتوا لا يرضق أنه الله إلهي بأزاقه فسنا حسنا فسيط حسنا هو الجن وإن الله إلهي له إلهي الخير الذي تقومه لا يضطل أنه بإلهي مدخراً مكانه يردون لذلك يهجنون وإن الله عالم الح وإن الله إله العليم وعلم البدن كان سداس السماء وإلهي ذبته كذا إلهي وياك حاله وطلقات برنا وعقد من ذلك ومن عاقب الأمر ذلك بالله أنت ورساله إن كور روي ورسالة إلهي كشيء ومن رويه عقابه عقابه بمثل ما عوقب به كل عقاب إلا كفر عقاب هذا البكوي وفعل بكوي سمي انت إنك باتخصص ما يصير. دين بميل الأذوق. صلى الله عليه وسلم. علم ألمت... علم بعد ما قال فعل بعد منه منهم ما رو الله بالروابط عيلة واحد كشاك. هذا واحد كله فتانا واسيد وكرك. دين بورده وتشانه كيد بالعين يسوي. لكن وقولنا ما لهم يتعدل المظلوم. عزيز صحيح هو. هذا صار كيل الدليل مين. كبر دني أنت. ربعك عائل. أنت إنك لكن ما كسرش جعانك كسرت. والله من صبر وغفرني ذلك من عزم الأمور. الحمد لله رب العالمين عقاب عقاب بما ثم بقي لغدره مرله وعقابته يذلمي بالوسع قريب ثم بقي عليه للظلم يوم مرله الله ولاه غيره الىه لا قوان الله إن الله راعف ونعفور إلهي وملأ في برام بعثت أمبرد ذلك النصر ذلك النصر إنه وليه الروح أهليه يلد الميل أسكع عري أهذا أنا مرة بظلم الوسر عري ذلك ذلك النصر نصره كسر الروح إلهي وعيلا يصابيتن قردة عين لأن الله إلهي يرجي له وكاس عودي صوبان عند عودي سلاك فير أبين كيو ماني كدا حجرين يرجو الليل في النهار فيزيد النهار وين قصلي elin ka marka yaa na imaanka noobadan mar laba iyo iyo مالك maali ku ilaay gaayna si leelaa eeden ka hayso feejidul leel waya no sunar mar bakii wax laga soo qaaday ba yaaran ci wax loo soo qaaynaa u balanay wargi الله awoodiisa taayoo saada ruuhaynaa wayna laa samay am ذلك ilahi wa maqalban wa arqadan dalika nasriga waxa روحه لابد مني إيش كت لأن الله هو الحق الله هو حق روحه سنحقه بعض البنت على صوينا يضل يروح إلهي لا لكان لأن الله إله هو الحق هو. وأنما يدعونه أحد عبديا من دون إله سقيس هو البعض و البعض وروح سقيس عبدي الله هو العري الكبير هو. ترى الله لكن واحد كده ما بيأمر والبروجر هسه في عنقه. مالكنا نبدأ علمنا رمي أركن. الكوه بوندي. إن الله نزل من السماء إنه كسر ما فتصبح الأرض مخدر. نقول كعجار بنو هم. نقول كميركل لو الله مسؤول عجار وهو إن الله الله بيت إدريج ومت تريثان بره محرس بره. خبره أو أت خبرتي سي أقانت أودب كيسورة إدريج مخلوق. لو الولاي ما في السماوات مخلوق السماوات وهم في الأرض لوك مخلوق قصون إن الله إلهي وإن الله إلهي اللي هو الغني إلهي هو غني ووامضه أنا وضحاص أنا سقاه إلهي عدنا ووامضه مخلوق اسم. الحميد وامد كلمه هذا ألم ترى ميالا وبين أن الله إلهي صخرة إنه صخرة لكم لياج لكم إنك دلتين ما في الأرض واحد لوك دهجة واحد لوك وراه لو لو لاي ناصخة بات يبرر يو وح نار يووع النرايم إن جا كل قوة انتفاعنا الدون سخر سخرى لكم لأجلكم ما في الأرض والتلك سوما بتجينا الدونتو تجري هنا السرعون في البحر داملي إلهي أمرك أدوس إلهي أمرك هو يقوصي لها عرئيس كالبادنة عرئيس كالسدو مين السرعون كالتين بطبحة ويمسك إلهي وهاية السماء أنتقع هنا الشوارد على الأرض أدوس إيه إيه السماء أدوس إلهي المرهورين وقصوا دولك يقصوا بإعراك السماء إن كان الدوار هذا لبابير إلا بإذن إله إذن كسب مولين إذن إله مولين سكر الفصواد أن مايس إن الله بالناس إله يدرك الله رؤوف ومرت شر التامض رحين أطن حريص بروه ينوصف وين يفعل بركه ولن أي واحد يشيس ينوصف سكر اللهكم لأجلكم ما والفلك في اللوح و صخ ومجيداً بالي دوني البدر كله حسوا مايس عوايز كاسين ويمسكوا سناً تقع على على إن الله بالنسبة للعوف رسك وهو إلهي قال لكي هوي أحياكم إذنه إليه ثم يميتكم إذنه إليه ثم يحييكم مرّا دينه إليه إن الإنسان إنسان كله كفور إلهي أن نعيس وقوقه في نبري نعم هذا إلهي محاك قرن بل دي دبرا محاكا اسكموا وقاين بل إلهي أن نعيب وقعده قال لكي اسكدها يا حتى اسلام بلما ما نقول إلهي أن نعيب ونكشوا إما نبقوا الله سبحانه وتعالى كو أطيع إلى وكو جعلانا وكو عاوليا خيركو زيادين لكل أمة ومضلق لكل يد جعلنا وحانوه يا الله من سكن شراءة ساسو عبد الله عباس شرعا من الصلاة ومضل وحانو الصلاة من الدين هي فلا دين بنتا نصلا من في الأمر الدين دين بما وددك أبويا الإله ردك إلهي حقي في التوسيقك إيا حق أبويا اليكتاب إنك أدو الله على هدن بعد كسر أنت يا نبيله إنسان المستقيل توصل وماذا نصدره مجد إلا وحا نصوها شراعة ومنهاجة شراعة نصوها وضان أي قادان أي نصره نصره الناس ساس ما يأكلين من حي اليوشلعة وما يستن وضوء ما تروح يهيان مال شيطان ينفصل عبدي والعولاء ربك هو حتى ساك يجلس الشلعة سويا إذا أحد سويا لين تويا إنك على علاه مستقيم وإن جادلوك هذاك فرض دوران فقول وحات على الله عالمه بالنفع من واحد صميان لا يبقى واحد صميان الله لا يبقى, يبقى, يبقى يحكم الحكومة بينكم لحد النوم القيامة قال خلاص. السلام كليتي الاستخلاص قال لفاستهل وكذا خروي الاستهلاس لا يبكر الحكم يوم فيما كنت محظا هيدا فيه ده يفترقون خويس بالاستخلاص ولا يدم قر الحكمين قري حقره هو أول مرة كبار القصة ولا أول مرة علم تعالى من أن الله إلهي يعلم نبي ما في السماء سما مخلوق قصة وان مخلوق قصة إن ذلك في كتاب مخلوق السماء كوا دولك والله هو دول كلا يقوين القرآن جاء عنهم كم أيمن وليد إلا إلهي هو دخس أيمن إلا إلهي هو عيد مجد إلا إلهي هو وحول باء السمية بالجو هو القرآن كتاب يقسم المرح سوية هاي وقتوا عندهم كي وقتوا كذب إلهي سبحانه إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يصير ألو قر إلهي ما مقال هذا أيه عيد ربو عدي عيد هذا ما كوكبنا وكمحسابنا عيد كريم ان ده كان كويس عشان قلب انت اخر اجن كتل انت بدئ لله لله دمه لهذه به رشوه بعين قنيه لله وحس عشان واحد كده من ذلك الله يصير ويعبدون ويعبدون من دون الله اله غير كي. ما مخلوقه لم يوجد اله سوتدني به مخلوق سلطانا في جوي الدرب ونس جو سود جنك هي مويه واحد هو آه حبيب و اسئله اي كيف سنرى وتعا وحل بلا هذا حجج اسودني اي دليل lugu caawuday caawuday wama مخلوق عليه ليس مخلوق علم هنا yu caawuday علم w malik wama al-zalimin al-galadu malik min nasir wahu yariyu sida أمرك u jeen ilay amarka qaatatan saaso kale weereen cid weereysa bu alaytu ta'ala wayda tudla markii la bi lidina halay تعرفوا taariikh في وجوه الذين wajiga dadina ku wajigaada ka faru gaarade al munkar in ay ayad ka ilaahay inkarayaan oo inay abiyeen oo dhabsanayaan oo gubayaan قرنا saxad wajigaada ka garaysaa yakaduna bay u dhawaanayaan yasrun inay shuxo ga u qabtaan bi lidina kuwa yatruna akhira yee ayay tusula ayadina ayadana ku ayad ka ku ترجيعي يا بابي ديبتي دات ايات ka dhasarayaan qul wa hataraaba afa rabbikum wa idin ka warra bil shar wa idin ka sharbal min dalika wa haa asharka wa aratan dhasateen مالو الله لو سخودو او لugu danbeeyaan naad baa ugu baastay narbaan ku dambayay dadka ilaahay kitaabka saaxudub saraay ayad ka ilaahay marka lagu dilaado ka saaxudub sanayo u nuxu alayhi subhanahu wa ta'ala narbaayeenba ma isuu ya ayuha anasu dadaw durba waa la yeeray ma la ولو يتمنعوا له هذه حتى يسيمده يوكم ياله حتى يصوت جان دخس ما أوري كره وعطاك كدرم وين يسلفكم هذا كذا فوق كره عرو أبى بابو دخسيك شيء أس لو هاي تيب بين مرمرين جيران وو هاي اللي وينين يان عود يان ويقول على هاي مرمرين هذا وحي بالك المري هو هي دخس كذا لا يستنطرون يكسر لين دعوا الطالب كان وحط الباي ووياه لقى على الدوني أجاب ضعيف والمطلوب كان لطلبي أنا وضعيف دعو الطالب والمطلوب هايب مثلاً أنت كم يوم حكوا الطالب وجعله هلاه غير كعريس مطلوب وصلمك قيلوا حكوا فسرن الطالب وصلمك المطلوب أنا ضعسي ضعسي روح كأ لدومه يكون qadiy wax kasoo cishin key wan waxa qiimaha ugu leh asan tuu khala aray kasoo dhigan way sababal al talib wa wax laga qaatay wiil la duniyo madlufna key wax la arayna faawe waa قدروا الكائن أو بوحاس مخلوقها هاي أو أوراقيك كل حدان بواحدة اختيحتا وكتبر بنيا وح كتبهم كم يجي إلهي مركو يجي وما قد ما قدر الله حق قدر إلهي مو حق قدر وين الكليس حق الله إن الله الله قوي عزيز إلهي وقوي وعزيز وغال إلهي غالب كهaya قوي زهان كل حدان بواحدة اختي وحكتش وشوي كسر عشوى بي الله الهي يستطيعون دورتا من الملائكة حاجة ملائكة الحصولة والجبريه يقوله ملائكة حاجة كسوة الدراج والحصول كسوة الهي صوت الدراج يو اسو الدراج لما ومن الناس يددك حاجة الهي الرسول المقدة والطاوة سيرسول الهي يددك كسوة الصعار. الله وله يستطيع الضرطة من الملائكة حق ملائكة رسوله مقدرة ومن الملائكة حقه رسوله إلهي قدر إن الله سميع ومبسط إلهي وأمك البدن وقال البدن وفرقه نصولك كردجا إلهي أدوه يا عالم إلهي يعلم إلهي أدوه من بين أي دين واحد ذاتك كون ريوه أخرى ومن خلفهم واحد قدم ريوه أدوه وإلى الله يخبر عجيسة أتولي أمور أموره من كرن مامور أدوه كرن مأمور فأول بإلهي عجيسه يا أيها الذين آمنوا إلهي نبيه ذكره إركعوا ركوع إلهي هو الركوع وسجدوا سجود وعبدوا ربكم ربنا عباد الركوع للسجود والصلاة السجود بادي الركوع الصلاة لب... بادي وعبدوا ربكم إلهي عباد إبراهيم بصفنا وتعالى بدي وتعالى الخير خير كالصلاة صلاة قضاء أذكرت إيه قراءة خمسة إيه قراءة خيرين إيه برسمين المخلوق بادي خيراتك بادي علاقم طفل حننا لكي تبيع سد اللبانته وعاش لو ليباناي وار وخا بسد والي بركودو بادي وا سلاد سيو دبري اييادو بادي ويلا يعود خير ka sanay نارته قبضت بعد ذلك فلاحه و أساسه و أعلى بلعا روحه وحي اللي قبض قيقه النار أي قوري بالله روحه قبض بالله وحي اللي سويه و جماله قوري شنعوذ حليه و الجاهد في الله الهي الدرس والجهاد حق الجهاد والجهاد حقه هو جهد إيا الدلال كإيا الدبك ماشي قدم بيسي دي انت إيا الدفاع إيا الدرس كالجهاد أبو علي يا صهد و صهد هو هو إلهي ما إيج تباكو من الضوارتين دين تنقلنا ولات هذا الدين وإلى دمحاته وحق يما هو يلاتين دي مريد دين تنمجره للدفاع عنيوه ومالك الودفاع عنيوه عرف الودفاع عنيوه الود قال لي عينوه اللي هدمت صوامعه وبيعه ومساجده في اسم الله سادي يوح المودان جريميس مالك جاهد في الله حق الجهاده إلهي سبحانه وتدركي هو الجهاده جاهد كيسا حقا هو لبقى ماشى جدا بس يا مالبقى انت الجاهد ساد دينتان هو الهي بقى يتباك من اندارك وما ادعارك مين عليكم دوشين في دين دين دح يا من حرج قريل قريس ماله قريل ماله وافضي كل جدا حكامت اذا وافضي ويحالا جاما يا ايه وافضي ايه سفر بعد طيب دا صفرك <تصفيق> و من الاداب الرسول في يحضيرك الصحيح و القفل يداد صاوه كجي تسكى افر بالو مال مادة الى وقته قدير يا كوية طنبال فسعت هاي باد صامس سنة هادي افر تهايدي هدوه وقته وخور دايران الى هاي وكع في الان صفر بالايد الدكبستاني دا الله مكهر دي جبالو عزر كي يدور كي كي كجي يدجي اسرع سال ويو عمل دب ودهو هم هلا وصدق صفريد ما بيد ويدو عرناش الكلام ما يراناش حتى عرض جنابه قب تقول هذا حقيقة ذلك بيد وصفريد ما إنتي إنه كل وافرين وما جعل عليكم في الدين من حرج مرد دينت عن عيرة هنا فوق أحد الدين الى الله الحنا فيها تسمح ورسول الله ورساله وخير الدينكم أي رئيس <تصفيق> الدولة الدين تكمن مع الدين تلمع أصله وظف فضيت الدين تروح آخر ربان فضيت إن هذا الدين يسر جاي الكئيب كان فاهم وح فاهمين بأصله يوي ما أصله سهل وي إن هذا الدين يسر ورينشاد الدين روح الدين تلمع إلا غلب حسكومات كئيب قطع حكومات إلا والراك ولو كنت فضا غليد القلب لامتص راق كين لوح أصلا لدار سلك الوي والراك وحفظه ابن انتن وحي الهي نقول اسر لي المرح بدك على التعوات كان كيش دلق الى ابنان فاختلها ونفسك ريس الله الله ننتظي هي اسر ما يحدث الهي الشيء وتعال وتعالى هو يوفر نرى مسايد الامره كان اسر سلاة الجميع اقبله يهوديا نصاري يا شهد هذا صفرت وما جعل الهي من في الدين وما جعل عليكم بلا يدش النميه في الدين دين الله من حرج واحد رؤيسيه عليل دين تان ما هو واسع وصغير واسع ملا تعبيركم إلزمو لا نزمو قبضته كرد جميع ملا تعبيركم آتين دين تسي إبراهيمه إبراهيم دين تسي قال جناب عليه سبحانه دين توا دين تنبول هو إلهي وسماكم أنكم رعا على المسلمين يا مرعايين رضي الله من قبله رجع إنتن ان كتاب كان الدين تل سيدنا رسول فرسودين إله إكتسالين ليجلي هذا الأمامتين مسلمين بعلي أو ما هو ناك خير بنتي ملاجدين شجع سبحانه وتعالى ماكو هنا الصاد نبتاد أمراها جود جاي بيحيان مت عاد وبرهم بحسان سيدين توه على سكة برا ما فاير إلهي وينكج عليه وينكدر فك خير بنتي هو إلهي بس ماكم المسلمين أنكم عايمين قبر فريج إنتن ان كتاب كان يرسل كان الدين تل سيدنا رسول إسلام مسلمين لي وفيها لا كتاب كنتحيستنا إلى المسلمين وينكم رعا ليكون الرسول إلى رسولكم في زمن كسرة ليكون صوها بأعرصور شهيدا من خاتع عليهم رسول كان هناك من خاتع حتى فضلها أمدنا وحكم لها إلى أملاها إن رغب جماعيو من خاتي وكم خاتفه دماء ماش أمدنا أمري كورا يوم كم خاتفه رأس أمبيدي مرك إسقاب سلام سلسل كانوا شه اي امه ذي بهم الهو رسول الله نسوك يعرف يماريه هو بنته يا خاتكوا عبر رسول الله وعليه يا امه ذي نحبه كل امه ذي هو ابنه كل وره ويقوموا يامر خاته وكل نقومين وكللك جعلناكم امه وصدا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وفضلوا اذكر الذي ينادي الرسول كان ايناك امر خاتين او نقومين صلى الله عليه يكون رسول صوغ نغ شهيدا من خات وتقول واتكون إلينك عن نغتان شهداء على الناس أمير ورما قما خات فرش واصحديرة ويلي خير, خير بدنا سيه يسوع إنه ضربه كور رومي فاعب مصلات ساسان إلين فضريه أمير إلين كذربته وإلين كخير بدنا سيه الرسول كهو خير بدنا ويلي الناس هذا الكتاب كي وقف بدنا أيوسر أيو ليسوعنا وترى إلوس ودجي فاعب مصلات وما صلاة الجواك تي حجاجي وتوسيو جواك توي تكلا حتى يتكليتين قل ما إستغنت صلاة حتى الله سكرها أن تقول يومير طلاص على سال لجفوا كسرين طاقم صلاة صلاة الجواك توي تكلا هذين حجاجي وتوسيو واعطوا الزكاة الزكاة بحية واعطى بالله إلهي قبصر حارب إلهي قبصر كتاب إلهي قبصر إلهي سال الله قصروا كتابك يسوي إند كلنا وعليه سبحانه وتعالى ولا يندر بالله إلهي قبصر هو إلهي إلهي إله مولاه والناسك إنه هذا إله قططان إلى وايدين هيرنا إله سبحانه وتعالى وايدين هيرنا جرب كنه النقاري فنعمل مولاه مد ورقه ماش رأيده هيرين إله يبغون نعمل ضو ضو كوي يلاقى كم هاي ضو كوي يوقف هيرديه وح كوسه دوان كرم مل فنعمل مولاه وله إله يبغون ناصر ناصر إله باركا سي الله يقوله إذن كنه إذن كن الساوء وإنما قطانه أمركا إلهي قال سامر ربي سبحانه والله أعلم